بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنسى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى ثق وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر وامما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر وما يني عنه ماله اِذَا تَرَدَّ انَّ عَلَيْنَا لِلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يصلى